ذَرَبَأَسًا شَدِيدًا مِّلَّةٌ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا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 صَبَرَ رَبُّنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى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 لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ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 وَنُقَلِّبُهُم ذةَ اليَمين وَذ تَ الشمَالِ وَكَللبُهُ دَاسِطٍ زِرَعَيْهِ بِالوصدَ لَِطَّعَتَ عَلَيهِم لََّيتَ مِنهُم فِ رَرَم وَلَمُ لِئْتَ منِنهُ رُعْد وَكَذَلِكَ بَعَسْنَاهُ لتَسَأَلُ بَيْنَهُم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بوذقكم هذه إلى المدينة فلينظروا فَلْنَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالَّذِي يَتَلَطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي, قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا وَلَا تستفت فيهم منهم أحدا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 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ أَرَضَ صِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ لَهُم مِّن دونه لا فِي حُكْمِهِ حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ودهة. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وهن يستغيثوا يغاسوا بما ان كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسائات مورتفقا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 تَجر مِ تَ تحتِهِمُأَنْهَا يُحََّونَ فيِيهَا مِن أَسَوِرَ منِن ذَهَبِم وَيَبَسُون وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خُدْرًا مِن صُادُسِ وَعِتَبََقِم مُتَّكِينَ فِيهَا على الأرَّائك نعم الصواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كِلْتَنْجَ نتَْنِ آتَتْأُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئام وَفَجَّرناَا خِلََا لَهُ مَا نَهَرَم وَكَانَ لَهُ سَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحااوِرُهُ أَنَ أَكثَر مِنْ كَمَالَهُ وَأَعَزُّنَ فَرون. فَذَخَرَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه ثما سوىك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جننتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لا قوه الا بالله اذ إن تراني انا اقل منك ما له وولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جن كي او يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وَأُحِيطَ بِسَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ مِنْ إِنَّ اللَّهَ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا طُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كماَم إِ أَن زَلنهُ مِنَ السَّمَا يائِفَاخْتَ لَ قَلبِهِ نَباتُ الْ الأررضِ فَأَصْحَه شمَام فَأَصَْحَهَشيمًَا تَذْرُهُُ الَ وَكَانَ اللَّهُ عَى كلُلِّ شَيئم مُقَتَذِراَم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 ن فِيهِ وَيَقُون وَقُونَ يَا وَلَتنَ مَا لِهَذَكِتَابِ ل يُغادِر صَغَةً وَلَا كَبَِةً إِلاا أَحصَظًَا وَجَدونَا عَمِلُ حَدِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَذًا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدان ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَنَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ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 رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ دَّلَّهُمْ مَّوْعِدُ اللَّيْلِ يَجِدُونَ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا موعدا واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمعين بحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع ما بينهما نسيا حوتهما فاتخذ فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلََّا جَزَ قَالَ لِفَتَهُ آتِن غَدَأَنا لََدلَ قينَام لََد لَقينَ مِنْ سَفرنَ هذا نَصَبَ قَالَ أَرَأيتَ إِذْ أَوين إلَ الصَّخَْةِ فَإِن نَسيتُ الْ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 قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينه خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرام قال هذا فراق بيني وبينك سأُنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمْ دِدَُ فَكَانَ لِغُلَ مَْنَةِ مَين فِي المدينَةِ وَكانَ ت تحتهُ كَزُهُمَ وَكانَ ت وَكَانَ أَبُهُ مَا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 وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل, لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه بما لديه خضرا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّهِمْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَاءَ رَبُّكَ ذَلِكَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا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 فَذَا كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ ف العمل الععمللَ صالحًا وَلَا يُشِك بعبادَة رّه أحد.